بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزه لمزه الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله اخلده كلا لينبذن في الحطمه وما ادريك ما الحطمه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده إنها عليهم مؤصده في عمد ممدده